اتقوا الله الذي تساؤلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأخذوا أموالهم إلى أموالكم إن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 ولا تقتصوا فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا فَإِن آنَسْتُم منهم رشدا فادفعوا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا وائسا رافا وبدار ان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 ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والأقربون مما قل منهم أو كثر نصيبا مفروضا.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 قولا سديدة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم هراء وسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُوْلَادِكُمْ لِلْذَكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيِ فإن كن نساء فمقثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصر ولأبويه بكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد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 من بعد وصية يوصين بها أوذين ولهن الوضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بغا أودين، وإن كان رجل يوثك لالة أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في التلو من بعد وصية ين يوصى بها أو دين أو دين غير مضار وصية من الله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 ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ناراً يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين واللاتي يقعين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم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 فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله بالذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريبا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْمَوْتُ قَالَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّرُونَ أولئك أعتذنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتنهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا بفاحشة مبينة وعشره بالمعروف فإن كرههم نفع ساء تكره شيئا ويجعل الله فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلَا تَأْخُذُونَهَا شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم نيثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلت إنه كان فاحشته ومقته وسائر سبيله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم التي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 فَمِمَّا مَلَكَتْ إيمانُكُم مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُهُنَّ بِإِذنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة من وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ رَفِيعٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُبَ عَلَيْكُمْ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 ثُمَّ فَنُصْلِيهِمْ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مَّدْخَلًا كَرِيمًا أَلَا تَتَمَنَّوْنَّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ الرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا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 ثعذوهم، ثعذوهم واهجروهم في المباجع وضربوهم، فإن أطعنتك فلا تبعوا عليهم سبيل إن الله كان عليا كبيرا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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتاما والمسكين والمسكين والجاري بالقربى والجاري الجنب والجاني الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان إن الله لا يحب من كان مُحْدَثًا فَقُرَى الَّذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل ويأمر الناس بالبخل ويقتلون ما أتاه الله من فضله واعتذنا لكافرين عذابًا مُحِينًا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشَّيْفَارُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينًا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مشقال ذرا وإن تك حسنة يضاعفها يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذين وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَاوَا بِهِ الْأَرْضُ لَو تُسَاوَا بِهِ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسموا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغال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 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون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 فلا يؤمنون إلا قليلة يا أيها الغلبين أوث الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوا فنردفه على أذبارها فنردفه على أذبارها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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكْهُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ زَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَبِذَةَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ألم تر إلى الذين أُطِنَ صِيباً من الكتاب يؤمنون بالجبة والطغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا أولئك أهدى من الذين آمنوا سبيل أولئك الذين لعنهم الله وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُخْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ فَقَدْ آتَيْنَا آلَئِ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 بدلناهم جلودا غيرها ليذوكوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 إن الله إنما يعذب به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم فإن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 وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ مُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ فُذُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْصَانَ وَتُوفِيقَ هُوَ لَأَكَلَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعْرُهُمْ وَعْرُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَفْوَاسِهِمْ قَوْلاً بَلِغَ.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 استغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا تؤمنون حتى يحكم كفي ما شجر بينهم ثم لا يجدن في أنفسهم حرجا مما قضيت مما قضيت ويسلمون تسليما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 119. ولهديناهم سراطا مستقيما 110. ومن يطع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشغتاء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا هدوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِنْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ ثَقِلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ تَكُونْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لي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 ك نصير الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطروت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان بعيداً أَلَمْ تَرَ إِنَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفْتُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاءَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةِ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبَتَ عَلَيْنَا الْقِتَال لولا أخرتنا إلى أجل قليل كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة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 وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أُوْسِلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ قَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 ولا مصير إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءواكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام ثم جعل الله لكم عليهم سبيل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 فدية مسلمة إلى أهله، فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة مؤمن، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقت المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا يا ايها الذين امنوا اذا ضربت في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم سلاما لستم مؤمنا تبغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون قبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 أَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ غَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا قَالُوا فِي مَ كُنْتُمْ قَالُوا فُنَّارُ اسْتَطَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّم مَأْوَاهُمْ جَهَنَّم وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا الصائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت صائفة قال لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفنون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فانكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأْتُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي بَطَرِ الْقَوْمِ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 لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للقائلين خصما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن إن الله لا يحب من كان قواما أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بجدون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيق. هل أنتم هؤلاء جادلكم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيناً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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يغم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت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 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آثِمًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيْبًا مفرضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امنهم فلا يبتكن اذانا انعام ولا امرهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيه وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جمنا ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز, يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أُنثى وهو مُؤمن فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً، ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.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 نساء قل اللهم اشفئكم فيهم وما يطلع عليكم في الكتاب وما يطلع عليكم في الكتاب في يتمن النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقفة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من دعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهم أن يصلحا بينهما صلحا الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تتطيعوا أن بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته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 من كان يريد ثواب الدنيا فعلد الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله شهداء لله ولو والوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بيها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يشربها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَانُوا أَلَمْ نَفْتَحْ ذُوَاتَكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبدبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءً مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَاعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ شُرْطًا نُّبِيًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّمْرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأطلحوا واعتصموا بالله, بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما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 ويقولون لنؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 يسألُك أهلُ الكتاب أن تنزل عليه كتاباً من السماء، فَقَدْ سَأَلُوهُ سَأَأَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِضُلْمِهِمْ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 إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤفيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وهارون, وهارون وسليمان وآتينا داود ذبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى كلمة، رسل مبشرين مذيرين، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه.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 وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ رسول الله وكلمته ألقاها إلى مغيما روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تو خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه سبحانه أن يكون له ولدا له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنتفى المسيح أن يكون عبدا لله ولا البلائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فتيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجوره ويديدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل, وفضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله